<تصفيق> استمع إلى نطق حرف الصاد بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظ ص ص ص صلاة صيف صف صندوق صور صوص صفر صحة صناعية